ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهم إنّا يظنون فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم هذا من ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما وَلَن تخذلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة واحاطت به خطيئته واحاطت به خطيئته انتم فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل تَاعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا ق تَوََّييتُمْ إَِّا قَللَم مِكُمْ وَأَتُم غْرِبُون وَإِذْ خَذْنَا مِ تَاقًاكُمْ لا تَسْفكَ دِمَا أَنْكُمْ وَلَا تُخِْجونَ فُسَكُمْ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 وتخرجون فريقا منكم ذِيَارِهِمْ من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقسينا من بعده بالرسل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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما وَلَمَّا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به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 فَذَاءُهُم بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا طِيلَ لَهُم آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سَلَامٌ قالوا, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا معهم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 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ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 ولا تجدنهم احرصا الناس على حياتهم من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزه من العذاب وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَاتَّبَعُوا مَا تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملائكه وما انزل على الملائكه ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنَادِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بأمره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدمون لانفسكم وما تقدمون انفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير فَقالَاهُ نَْ ييدَخُن الجََّةَ إِا مَنْ كَهُدَ أَهَُ صَار تِلكَأَمَان يهُمْ أُلهَا تُبُهََكُمْ إكُ تُْ صَادِثين بَلَ مَنْ أأَسْنَمَ وَجههَهُ للِناهِ وَهُوَ مُحسِنُ فَلَهُ أَجر وَلَهُ أَيعُضُ إِ دَ رَبِّه وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم وَلَاهُ يَحْْزَنُ وَقَالَةٍ يَهُودُ لَْسَةِ النَّصَارَ عَ شَْئِهُ وَقالَالَةٍ النَّصَارَ لَْسَنتِ الْ على شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ كِتاباب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 ولاين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولا اين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتي الكتاب يتلونوه حطتنا وته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 وَآخِذْنَاهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا أَرْضِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَرُزُقْ أَهْنَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتدو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وَ الصَّابِهَا عِبَرَهِي مُبَنهِ وَيَعقُوبُ يابَنِيَ إِ ب اللهَّهطَفَلَكُ مُدّين إِ اللهَّه اصطَفَانَكُ مُدّينَ فَلَا تَموتَُّ إِلا وَأَتُ مُصِْمون أَمْ كُُم شُهَدَاِذْ حَبَرَ يَعقُوبَ الْ المَوْوتُ إِذ قَالَ لِبَنِي